في سته ايام وكان عرشه على الماء يدلوكم ايكم احسن عملا ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَحْبِسُ قَالَ إِنَّمَا حُبْسُهُ لِلْمَعْرُوفِ وَيُؤْخَرُ لِلْمُعَذِّبِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَئِنْ أَدْقَنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ انه لا يئوس كفور ولئن ادقناه نعما بعد ضراء مسه يقولا ان ذهبت السيئات عني ان انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرته واجر كبير فلعل لك تاركهم بعض ما يوحى اليك وضائق بهم صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما اَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل تأتوا بعشر سورٍ مثله مفتراتٍ وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَم يَسْتَجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله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 أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارٌ مَّوْعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله وادعونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء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 قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم ان الزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا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 زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن و من امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها ان ربي لغفور رحيم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 قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعيذك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين طيل يا نوح هبط بسلام منا وبركاته عليك وعلى أمم ممن من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخاهُمْ هُدًى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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد انني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار إِنَّ إِلَٰهَكُمُ اللَّهُ وَلَا أَكُن لَّعَاصِيًا لَّهُ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُمْ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيظِ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 111. وقمت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير 112. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية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 119. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود 110. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنيد فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفه قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لط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 وَلَمَّا جَاءَ تَرَسُلُنَا لُوطًا سِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 قال يا قوم ارهط يعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينك ما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُ فِي هَذِهِ لَعْنَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّهْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 وما زادوهم غيرت تبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخره ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَمُسَّعِيدٌ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 ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وَجَاءَكَ فِيهَا هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ